السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أ م ا بعد زي ما تعودنا مع بعض يا ج م ا ع ة انا عايزك في الاول تتخيل معايا اتخيل معايا ان انت عندك امتحان ا ل س ا ع ة ع ش ر ة و ا ل س ا ع ة الوقت يبقى اتعشر الا ربع وانت لسه نايم نايم ازاي ده امتحان مهم جدا ممكن تقعد س ن ع ه ع ل ي ه ممكن يروح شعله منك فيه ا ل س ا ع ة ع ش ر ة الا ربع و ب د أ حد ينادي عليك و ن ت متصحاش هيعمل ايه ه ي ج ي هزك يقولك صح النوم صح النوم الامتحان هيروح عليك ده انت يدوبك يدوبك يا دوبك تجري يا دوبك تلحق يا تلحق يا, يا ماتلحقش هو ده اللي انا عايز اقولهولك صح النوم صح النوم يا جماعه لازم كل واحد مننا يصحى قلبه يسترقص المنظر اللي, بيب... اللي بيبهر قلب الواحد منظر رائد الفضاء لما بيطلع في س ن ة الفضاء ويطلع ل أ ب ع ا د عمره ما ت خ ل ن ه كان يطلعها في يوم من ا ل أ ي ا م لما يحب يخرج من ا ل س ف ي ن ة يعمل اي م ه م ة ب ي ح ص ل ه ا ي ه بيربطوه في حبل ويخرج بالحبل دا الحبل ممدود بينه وبين ا ل س ف ي ن ة الراجل دا يا جماعه لو الحبل دا اتقطع ضاء مش ضاع مفيش مصطلح ض ي ع ممكن يعبر عن اللي حصله لو الحبل د اتقطع اوعى تقطع ا ل ص ل ا ة اللي بينك وبين ربنا اوعى تقطع الحبل اللي بينك وبين الملك سبحانه وتعالى تضيعي كل ح ا ج ة تضيع كل ح ا ج ة تنتهي احنا م ع ن ا ا ل ل ي ل ا ق ص ة بس ق ص ة جميله اوي يا ج م ا ع ة ق ص ة انا عايز قلبك يعيش معايا في ا ل ق ص ة دي انا والله يا ج م ا ع ة الواحد بيبكي هو ب ي س م ح ه بيبكي هو بيشوف اللي فيها المعاني ا ل ر ه ي ب ة اللي فيها م ع ن ا ا ل ل ي ل ا ق ص ة واحد واحد ع ص ى ع ص ى يعني ايه اطلق بصره يعني سمع اغاني قتل قتل نفس قتل تسعه وتسعين نفس قتل ميت نفس بس لما قال رجعلك يا رب لما قال قبلني يا رب لما قال على بابك يا رب لا ق باب ربنا مفتوح اوسع ابواب ا ل ر ح م ة كلها مفتوحه المشهد الاولاني في ا ل ق ص ة واحد واقف بعد ما عصب بعد ما عمل كل ح ا ج ة واقف بيقول هل لي من ت و ب ة هل ل ي م ن ث ل ما اقول ارجع ن ض ي ف تاني معقول ي رب نقبل ايه ا رب انا رب عملت كل حاجه انا رب ع ص ت ك بكل حاجه انا رب ما زبتش مكان ما ع ص ت ك ش بيه ينفع ارجع نظيف تاني يا رب يا رب انت اكثر واحد عصيته بس انت اكثر واحد م ح ب ه انت اكثر واحد اعرضت عنده بس انت اكثر واحد محتاجه انت اكثر واحد بعت عنه بس انت يا رب اكثر واحد قلبي كل ذره ف ي بتكتف بحبه والاحساس بقربه يا رب انا ع ص ت ك كتير بس بحبك والله العظيم بحبك يا رب على قد ما ع ص ر ت ك على قد يا رب انا بحب يا رب عايز اتوب يا رب ه ل ي من ت و ب ة يا ناس يا ناس, حدي يدلني يا ناس حدي يدلني حد يدلني ياللي يد يا رب يا رب أنا عايش يعرف حد يوصلني ت مرة ا لربنا ب يقولي و م مئة مرة رب أنا, أنا ضنك عايش يا في دلوه على راهب راح للراهب وهو كله أ م ل ربنا هيفتحلي الباب انا ل له أ قتلت نظيف وطار بس أ ت أ ت ل ت ميه نفس أ ت ل ت ده عشان و ح د ة وقتلت ده ع ش ن فلوسه وقتلت ده ع ش ن كان بيغشني آ ه أ ن ا محدش يغشني أ ب د ا لا مستحملش وقتلت ده ع ش ن كان بيترسم علي وقتلت ده وجدع مع واحد صاحبي وقتلت ده عشان حته ع ش ي ش أ ن ا قتلت خليه من توبه ل ي من توبه ينفع ا ن ن اتوب وارجع ن ض ي ف ت ا ن ي ينفع ان كل اللي كتب ع ل ي ن اتمسح ي تاني ينفع اني ا ابدأ ص س ح ندى مع ربنا تاني ينفع اني اتمسح مع ربنا س ن ط ا ه ر و ن ي ف ينفع اني ده كله ي ت م س ح و ل ا ك أ ن ي عملت اي ح ا ج ة الراهب قاله لا ينفع ش ازاي انت قتلت بيت واحد وجاي بعد ايه ن نار نار داخل جهنم م داخل جهنم. يعني انا مش هشوف ا ل ج ن ة ولا هدخلها يعني انا هتعذب في ابري ه ت ح ذ ب في ابري يعني ايه ده انت لو قلت لي سرطان ايجيلي لو قلت لي مصيب لو قلت لي ك ا ر ث ة لو قلت لي عيال هتموت أ س ه ل على قلبي من انك تقولي ن ي مليش توب يعني انا مليش ت ن ص ي في رحمه ربنا مليش تنصيب في ا ل ج ن ة مليش تنصيب ولا ق م ل ان ربنا يغفر لي انت مينفعش ا تعيش انت لازم تموت انت لازم تموت وقتلوا ت ل و ا بقوا م ي ت نفس ومشي مخنوق موش عارف يعمل ايه ق ا ل و الشيطان قاله ياعم ياعم انت بتعمل ايه ياعم مفيش ف ا ي د ة ياعم يا عايش ه ن ا الطول والعرض انت مفيش فيك امل مهما حاولت ا ت ج ا ي ب ع د ايه ياعم انت رايح ل ح ي ا ة خ ن ق ب ر ج ل ك انت هتسيب العز و... انت بهاش ا ن ت كله بيخاف منك كله ه ي خ د ك م ص ر ش ة بعد كده ياعم انت سايب الدنيا و م ت ع ح ا و م ب ا ه ج ة ياعم ارجع محدش قادر, قادر يستسلم لكلام الشيطان محدش قادر مخنوق من ج و ة ع ب ا ن يا ناس يا ناس حد يدلني على طريق يوصلني لربنا يا رب انا بموت كل يوم أ ل ف م ر ة يا رب انا ب د ب ح كل يوم أ ل ف م ر ة يا رب انا عايش في ضنك دلني عليك يا رب وصلني ليك يا رب يا ناس محدش ا يعرف حد يوصلني لربنا دلوه على عالم عالم بدا يروح للعالم و هو رايح في الطريق يا رب ي اقبلني رب ا يا رب أ ن ا عاوزك يا رب أ ن ا رايح الطريق يا رب هو رايح في الطريق رايح مرعوب إ ح س ا س مريض جاله سرطان لف على كل دكاتره الدنيا قالوله ا أ ن ت ميت ميت ورايح ل آ خ ر دكتور في الدنيا لو د ه قاله ل ميت خلاص يبقى كل ح ا ج ة ارتقت رايح هو رايح في الطريق لسانه مشلول مش قادر ينطق إ ي د ه م ش ل و ل ة مش ر ج ل ي مش قادره تشيله مرعوب لو قالي ل لا هعمل إ ي ه هعمل إيه فيهن فيهن هروح فين. هروح فين لو ق ايه ل ل لأ ر و ح انا حاس ا ن في امل والله العظيم انا, رغم أنا كنت معاصيه ومعمل ك ب ا بيبعث ي ر كتير الا يوم ل ر ان كل يوم بيبعت انا ل ل يقول ر ا لي ك ك كنت يقول حاس ان ربنا ح م تعالى بيبعتلي ر س ا ل ة يقولي ا ر ي ح ل ج ن مين اللي أ و ل ى بك مني مين اللي أ ر ح م بك مني مين اللي هيحبك أ ك ت ر مني مين اللي هيفتح لك بابه أ ك ت ر مني مين اللي هيقدرك أ ك ت ر مني كان كل يوم يبعت لك س ا ل ه أ ن ا حاس ان في امل والله حاس ان ربنا مش هيسبني ب د أ و ا ورايح لطريق العالم مشاهدت مرعوب و ي ف ع ل باب العالم لو خبطت يقال لا اعمل ايه ب د أ ت ايديه تقدم وترجع يقدم ا د ي ه ويرجع واول ما قدر يمشي الباب بدا يخبط, يخبط, يخبط بدأ بكل بدأ قوته بكل رغبته ان يعيش انسان ن ض ي ف وطاهر بكل رغبته ان الماضي يتمحى من حياته بكل رغبته ان يعيش بكنف ا ي الله و ف ر ح ب الله بكل ا م ل و ف ر ح ة ربنا ب د أ يخبط ج ه العالم بيفتح الباب ده مين اول ما ش و ف العالم في و ش ه ه مقدرش ينطق لسانه تشل دمه و ع هي اللي عبرت عن مشاعر كلام الدنيا كله مقدرش يعبر عليه بص للعالم واول ما ب د أ ينطق مقلوش ا اخر ك ل م ة واحده هل ل ي من توبة ه ل لي من توبه انا عملت كل ح ا ج ة انا مفسد من المفسدين في الارض انا عاصيت ربنا معاصي لو حد عرفها مش ه ي ط ي ع يقعد معاي أ ن ا عملت حاجات لو أ ق ر ب ناس إ ل ي ي عرفوها مش هايقعدوا في البلد اللي أ ن ا فيها هل ليه من توبه انا عملت حاجات كتير اوي بس والله أ ن ا مستعد أ ع م ل أ ي ح ا ج ة عشان ربنا يقبلني أ ن ا مستعد اضحك اي ح ا ج ة أ ن ا مستعد أ د و س على أ ي ح ا ج ة بس في أ م ل ان ربنا يقبلني أ ن ا عملت كل اللي أ ن ا عايزه عصيت كل المعاصي اللي أ ن ا ك ن ت عايز اعصيها عملت كل ح ا ج ة و ر ج ع مكسور رجع مجروح رجع مدبوح قصدتك ياحما روحي ويا غوثي من الخطب ويا حصني من ا ل أ ي ا م و ا ل أ ي ا م تعاصف بي ربنا ممكن يقبلني ه ل ي من ت و ب ة يا رب يا رب أ ن ا مجرم مش هتقبل غير ا ل ن ظ ا ف طب أ ن ا اروح فين أ ر و ح ل م ن غيرك يا رب يا رب يا رب إ ن عظمت ذنوبي كله فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك إ ل الا محسن إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ, المجرم. فبمن يلوذ ويستجير المجرم المجرم يروح لمين هل لي من توبه ينفع توبه عبد توب الشيخ ينفع ولا ما ينفعت فقال اله العالم ومن يحول بينك وبين التوبه ايه اللي يقف بينك وبين مولاك اللي خلقك من يحول بينك وبين ا ل ت و ب ة انت عارف فرحه ربنا بكد ايه أنا؟ انت عارف رحمة ربنا بيك ايه ن جزء من ف جزء من ولكن ا ص ب ح م ان تكون مسؤوليه ل م ا ح ط م س ؤ ل ي ه لتكون م س ش و ف ع م ل و ن م س ؤ ي ه ن ت عارف حب ربنا ل ك و ن م س ؤ و ل ي حب ا ل ن ا س د ه ك ل ه قطرة مسؤوليه ل ت ك ن مسؤوليه ل ك س ؤ و ل ي ه ل ت ك ا ن مسؤوليه لتكون مسؤوليه ل ت ك ن ا س ؤ و ي ه ل ن ا و ن ا بعد ما ق ت لتكون ف س ي ي ف ر ح ب ي ه ن ا بعد م ا ع م ل ت ك ل حاجة يفرح ب ي ه ن ا بعد م ا ع م ل ت ك ل ا ل م ع ا ص ي و ب ق ت م ف س د و ع م ل ت ك ن ا م ا ع م ل ت ش حاجة م ا ؤ و ل ي ه لتكون مسؤوليه ل ت ك ل د ه بعد كل الماضي ده يفرح بربنا سبحانه وتعالى يفرح ب ز ا ي انا, أنا, أنا جايله بجبل ذنوب أ ن ا جايله بجبال ذنوب سمع ص د في قلبه سمع ص د غريب في قلبه بيخبيت في قلبه يا ابن آ د م إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آ د م لو بلغت ذنوبك عنان السماء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 مفيش ا في قلبك غيري لا تشرك به شيئا لاتيتك بقرابها م غ ف ر ة يعني انفع توب ومن يحول بينك وبين ا ل ت و ب ة انطلق من فرحته مترددش ا م ت ذ ب ش موقفش ياخد قرار مترددش ا في ل ح ظ ة انطلق طلع يجري ساب كل ح ا ج ة مع كل ح ا ج ة وهو في الطريق نزل ملك الموت ب د أ ينزع روحه ب د أ ينزع روحه من كل ح ت ى في جسمه ب د أ يقع على الارض لا يا رب أ ن ا بعد ما عرفت طريقك مش هيحول بيني وبينك ح ا ج ة ولا الموت ولا الموت هيحول بيني وبينك يا رب ب د أ ا ل أ ل م بدأ من ن ز ع يزيد ب د أ روح تتزع من كل عرق وعصب ب د أ ي س ح ف على صدره ب د أ يكملها زحفه د ه الضعيفه مش قادره تمسك في التراب وتشد في التراب عشان ي س ح ف لربنا سبحانه وتعالى ب د أ بكل ز ر ه لسه في جسمه الروح ما خرجتش منها ي س ح ف لربنا سبحانه وتعالى أ ن ا عايز اوصلك ل يا رب لغايه ما آ خ ر ز ر ه في جسمه الروح بتتسحب منها كان عارف خلاص انه ميت ميت كان نفسه اوصلك يا رب كان نفسي, كان نفسي اعيش طاهر كان نفسي اسجد لك يا رب كتير ق و ي كان نفسي أ ق و ل ل ك في كل تلت أ خ ي ر من الليل أ ن ا بحبك قد ايه كان نفسي اذكرك للنهار كان نفسي اعيش ح ي ا ة تانيه كان نفسي اجيب لعمري أ ل ف عمر أ ح ب ك فيه واعبدك و فيه و ت و ب ل ك فيه كان نفسي كل معصيه عملتها اعمل قصده مليون ح س ن يا رب عشان ر ض ي ه كان نفسي ح س انك ر ض ي عني وانك بتحبني كان نفسي ادور رحمتك يا رب كان نفسي ادور رضاك يا رب وينتهي م ل ك الموت من مهمته ويبقى المشهد ج ث ة ن ا ي م ه في وسط الصحراء في مكان موحش مفيش مخلوق فيه بس ا ل ق ص ة لسه ما انتهتش ينزل فوجين من ا ل م ل ا ي ك ة فوجين كبار جدا فوجين دول م ل ه م ش ده عبدهم خالص دول ش ك ل ودول شك دول بدل وجوه ك أ ن وجوههم الشمس ودول وشوشهم س و د ة ومعاهم كفن من النار ودول معاهم لبس من ا ل ج ن ة وعطر من ا ل ج ن ة وجايين فرحانين ودول جايين معاهم كفن من جهنم وجايين غضبانين منظر رهيب والاثنين وقفوا عنده جسده مين هياخد روحه من ملك الموت مين ا ل ق ص ة لسه م ا ا ن ت ه ت ش يا ج م ا ع ة ما مش عارفين يعملوا ايه ملايكه العذاب قالت انتوا عايزين ايه انتوا عايزين تاخدوا مين ده احنا قعدنا سنين نكتب في سيئات ملهاش حصره ا وعملها ه ت ا خ د و ازاي و م ل ا ي ك ة ا ل ر ح م ة تقول انتوا مش عارفين ر ح م ة ربنا ر ح م ة ربنا انه جاء مقبلا بقلبه على الله ده جاي بقلبه مش برجليه مهما الانسان عمل لو رجع بقلبه كل حاجه تروح لو رجع لربنا بقلبه مش برجليه كل ح ا ج ة ر و ح ربنا سبحانه ا ت ع ل ى يجري معجزة كده فأوحى الله, المسافة وبين أرض وأرض الطاعة. فأوحى الله لارض ص ليس المسافة بينه من أ المعصيه ة الطاعة وأرض فأوحى ا ل ل لأرض ان ل م ع ص ي ة أ ت ب ع د ه و ل أ ر ض ا ل ط ا ع ة أ ن تقاربي ا س ا ل م س ا ف ة لا أ ق ر ب ل أ ر ض الطاعه بشبر واحد شبر يعني تلت خطوه رجلين شبر واحد فقبضته م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة اتحط في كفن من ا ل ج ن ة لبس لبس الجنه طلع مع م ل ا ئ ك ة ب د ي الوجوه ك أ ن وجوههم الشمس احتفل بيه في ملكوت ا ل س ن و ا ت السبعه طلع لربنا سبع س ن و ا ت وربنا قال سبق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين ايه ده ايه طوفان ا ل ر ح م ة دي ايه ده مين اللي بعد كده ايه اثمن رحمتك يا رب مين اللي بعد كده يا جماعه انا ع ي ز ك م تقفوا مع الحديث ده و ق ف ه انا عايز تقف تاني مع الحديث ح ا ي ز نعيش تاني مع ا ل ق ص ة كان رجل فيمن كان قبلكم قتل اللي قتل ده معقول ما زناش يقونا ما يقونا المبقات اللي باكد العمر الراجل ايه ربنا أنا مخدرات قتل معقولة معقولة حمل كل طب اللي قتل 99 ده قتلهم طول شكله قبله لي كل يقبلني يعني في يوم طول العمر. يبقى ده صحيفته شكله ايه؟ ربنا أنا خمس سنين بشرب كل يوم سرقش سرق ده ده ده خمس وبحزنك زنى بشرب طب بقى وانا عملت اللي مقدرش ا اقوله مقدرش ا اقوله ن ا م ت ي ه يقبلنا يقبلكم طب انا, أنا, أنا عندي س ن و ب انا حاس ا ن انا مزنب اوي حتى لو الناس بتقولي انما حاس ان مزنب يقبلني يقبلك قتل تسعه وتسعين ا ق من نفسك ايه ا و س م نفس من صاحبك من ا ق ر ب صاحبك ل ي من اي حد اوعوا تيقف يا ج م ا ع ة من افسد الناس في الدنيا ربنا قامت ر و ح ورحمته ا اللي قتل ما فيش حد يقوله لأ فيش حد يعطبه ما جلال البيئة كانت س ع يعطبه ة طب قتل فيش يقوله فيش حد حد ه ي ب طب ما د اش ك ل ه ليه البيئة ا ك ن فساد ر ي يبقى ب واسعه ع تقول البيئة ف ا د وانا م ل ا ي ب ي ئ ة الفساد مهياش ع ز ر اطلع منها اطلع من ب ر ك ة الطين اطلع من ب ر ك ة النار اطلع من ب ر ك ة ا ل ح م ي ن ق ت ل ت س ع ة وتسعين نفس فبدا له ان يتوب يا ترى ليه يا ج م ا ع ة الحديث مش اي ليه ولكن يا ترى ليه يا ج م ا ع ة ب ا ل ت أ ك ي د الراجل ده من زمان مخنوق مش طايق مش بطايق م ن ل ي ن واعدهم ت س ع ة وتسعين مخنوق مش قادر يستحمل ويجي موقف ويجي متقريب ف ج أ ة خلاص عندي ت س و س ا ع ا كان وصل ان موعدش قادر خلاص ف س أ ل عن أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض س أ ل هو الي ل راح هو الي ل خد خ ط و ة من تقرب إ ل ي ه ا شبرا تقربت ق ر ب انت الي ل لازم تقدم ا ل خ ط و ة ا ل ا و ل ا ن ي ة لازم تقدم ا ل خ ط و ة الاولانيه ل ي ل ة ر ب ن ا سبحانه وتعالى لازم أ و ل خ ط و ة ل ي ل ة ر ب ن ا أ و ل شبر أ و ل شبر ا ل ل ي تنقص ب ه مصيرك طب س أ ل عن أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض آ ه مرش ا الواحد هيقله و يا عم ايه يعني مرش الواحد هيقله سيبي التمثيل لنا تمثيل ا رساله مرش الواحد ح ت ل ه خمس انواع م كشف و ش ا ئ بنكلم الناس في دين ربنا مراحش لحد هيميه ع الدين ويضيع ا ع الدين مراحش ا ل و ح د ة تقولها ب س و ر ت ي ه حجاب شرعي كامل مراحش الشيخ يقولها البنطلون لا ب أ س به إ ن كان فضفاضل مراحش لا دور على اللي عنده علم ل أ ن ه عايز يتوب ج د لو عايز اتوبي بجد دوري على اللي عنده علم فسال عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب الناس بتسهب طول الدقن راح قاله ليس لك توبه قتله يعني ا ل ز ن ب اللي ابي يخلص منه وقع فيه لو انت بتحاول تتوب وقعت في نفس ا ل ز ن ب تاني اومي وكملي متياسيتش لو انت بتتوب وقعت تاني دخلت على موقع تاني انا مش بقولك ادخل وسطاطر اوعي ده نار. ده نار ده عذاب ولكن افرض وقعت ل أ ي سبب قوم كمل اوعى تسيب اوعى ت ي ا س اوعى تياسي تيقس. اومي وكملي ب د أ يكمل ب د أ ي س أ ل تاني دلوه على اعلم اهل الارض المراضي ج د قال له هللي من توبه قال له ومن يحول بينك وبين التوبه ولكن الكلمتين يا ج م ا ع ة الكلمتين اللي لو دخلوا قلوبنا كل ح ا ج ة في ح ي ا ت ن ا تتغير اترك ارضك فانها ارض سوق فانطلق إلى أرض الى فإن فيها ا قوم الله. اترك. مصيبة كتير من الشباب عايز يتوب ارض احرق كل ا كذا ة بينك وبين, وبين الماضي. اترك, اترك. اللعائق اللي معتقد انه هيتوب ومع ا ل ص ح ب ة بتاعت زمان ولو على الاقل في اول شهر من التزامه يبقى واهم مش هتقدر هتضيع بيعمل زي اللي ر ك ب س ف ي ن ة وبيجري على الجامع بيجري بس ا ل س ف ي ن ة بتجري عكس اتجاه الجامع موهوم انه بيتقدم موهوم انه رايح لربنا الراجل ده كان زعيم ش ل ة كان كبير كان ك م ا م د ا ومع ذلك مقالش يا هتضحي باعتباري ومركزي بس مقالش هيقولوا عليا ايه مخافش مترددش ا متتردديش ا م ا ت ت ص د ت ش متتذبش ا وبعد كده يا ج م ا ع ة فاترك وانطلق لما قالولي ا انت عايز ان ي ا ل س ل س ل ة دي قلتلهم اترك وانطلق لما قالولي ا هدفك ان ي السلسله قلتلهم اترك وانطلق هما دول انا عايز اسرع في الشباب وفي قلبي اترك وانطلق انطلقي عايزين ب ؤ ط ا ل عايزين اللي كانوا ابطال في المعاصي وابطال سطاعات عايزين رجاله عايزين عظماء عايزين سابقين يا ج م ا ع ة فا ن ط ل ق راجل مخدمش خبر انطلق في الطريق وهو في الطريق تنزل ملائكة ينزل ملك الموت تنزل ملايكه ا ل ر ح م ة وملايكه العذاب انه جاء مقبلا بقلبه قفلت الموضوع خلاص قلبك قلبك فيه ربنا عمله راجل ج ا ي يا ج م ا ع ة ربنا عمله اول ح ا ج ة ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا جماعه ر ا س م ة ح س ن ا ل خ ا ت م ة اي والله يا جماعه حسن الخاتمه ده شيء رهيب شيء عظيم احد اخواني واحبابي واحد بيسيبه مات بيقول مات هو سجد سجده س ج طويله بيهزوله ومات فا بيدوروا في ورقه ولقه كشكول عنده كشكول كامل من اول سطر لاخر سطر ماليه سكرات الموت اللي علي الموت مات وسكت هو اللي على إلهه وكان تايه ويدور ب ويدل الحق ينام يشوف ر ؤ ي ة سيدنا عيسى يجيله سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يقوله ل كن مسلما كن مسلما يقوم مفزوع ي ج ر في نيويورك يدور على اي مسجد يروح في بروكلن ي يدور على اي مسجد يدخل مسجد يقوله ل مالعيش ابقي مسلم ابقي مسلم ازاي يعرفوه الشهادتين يشهد الشهادتين يصلي م ع ه م كذا ص ل ا ة وعند ص ل ا ة العشاء ي ز ج د في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ا ل إ م ا م ي ز ج د وراها ا ل إ م ا م يقوم وما يقومش يموت على لا إله إ ل اله ا ل زي الا ل ه ه ي ر ح م الله ي في اكتبريس اللي كانت راجع في سالم إكتبريس. اللي غرقت من كذا سنة وهي راجعة سالم الباخرة من سنة غرقت الباخرة وهي هو الوقت و ق حجاب ق ل ي قلو ايه ا ل ل حجابي لازم أ ل ب س حجابي كله كامل ونزلت وطلعت جابت حجابها وطلعت قالت له انت رضي عني ي فأحد بالله ل ه ويعيط مش قالت له بالله عليك انطقها ت رضي ع ن و ل ل ه رضي ع ن ك ق ا ل ت ش ه ا ا ن ا ل ه ا ل ا ا ل ل ه و ا ان م ح م د رسول الله م ش يتكلم ع ن مخلوق فضلت ردت د ردت د ردد الشاتل لغايه ما غرقت وماتت وجوزها هو وحكها هذه اله الله اله اللي نجا القصة مات على لا الا ماتت لا الا الله, ماتت على لا إله إلا الله زي المؤذن اللي قاعدة على على زي يقد سنة الاذان من قلبه لما جه ي قبل الموت ابتلي المرض صحته ضعفت فقد النطق ومحدش بيقدر يقدر بقى بيسمع الاذان قلبه يتشقق مش قادر ومحدش يعمل ايه اولاده بيقسموا انه قبل ما يموت على طول الاذان جه معاده راح ربنا ص ب ح ا ن ه ت ع ا ل ى انطق صوته قعد يقدم الله اكبر و ت ح و ل ل ل ق ب ل ة الله اكبر الله اكبر الله اكبر ل غ ا ي ة ما وصل لغايه اخر الادان لا اله الا الله و ا ع م ت ماتوا كل دول على لا اله الا الله زي ا ل د ا ع ي ة اللي كان رايح في احد المساجد وربنا يقدر ان خاطبي ا ل ج م ع ة ما يطلعش يطلع هو يكلم يكلم الناس عن الدار ا ل ا خ ر ى زي ا ل م ح ا و ل ة اللي بحاول اعملها م ع ك ل و ق ت يا جماعه في جيله بيقول بعد ا ل خ ط ب ة الناس بكت بعد ا ل خ ط ب ة ج ا ل و ا شاب ر ح ت السجاير شكله معروف ده شكله ده شكله بعيد ب ق ي د جدا قال له انتو ا كنتو فين انتو ا سايبلنا ليه حرام ع ل ي ك و سايبلنا في العزم اللي احنا فيه ده ليه انا عايز اتوب اتوب ازاي قال, له قال له رقم ادا الشاب اسب له له تليفون بعد و ي و و م الابيض الله ق ا ل ش ا بالليل يصوم ب ن ه ا ر ك و ويقوم م ا ل ل ي كل ليله بعد ثلاث شهور كان أيامها أيام الجهد في ايام الجهاد ا د ل ر ا قالت ا في افغانستان وقالت له م و ف ق ه و ه م في الطريق و ه م ر ك ب ي ن ا ل ع ر ب ي ة ت ت ق ل ب ا ل ع ر ب ي ة يموت الشاب يموت في رمضان و ص ا ي ب يموت وهو مع ا ل ق ر آ ن يموت وهو تائب يموت وهو رايح يعمل ع م ر ة يموت وهو بر ب أ م ه يموت وهو رايح يجاهد يموت وهو فتح ص ف ح ة ج د ي د ة مع الله يموت زي ا ل ب ر ق ء ز ع ل جنوب شرق اسيا اللي قعدت ا تحول شلن ع ل ى ش ل ن ل غ ا ي ة ما لمات فلوس الحج طول عمره ة اول ما وصلت ل ج د ة فنزلت في المطار في او في الميناء فبتقول لهم احنا فين قالوا يا ج د ة قالت ل ه يعني في الحجاز قالوا اه الحجاز سجدت لربنا سجدت شكر ما قامتش منها ماتت زي المراه اللي كانت راجعه من الحج والاوتوبيس حصل في ح ا د ث ة اولادها ب ي س و ق ه م رجعت ا م ع ا من الحج قالت لهم الملتقى ا ل ج ن ة الملتقى ا ل ج ن ة الملتقى ا ل ج ن ة وماتت الله يرحمها كان احد الناس و هو معد في سيناء في مكان في الصحراء صحراء خالص بيقول شمتري حاجه ملها جدا جدا المكان صحراء مفيش اي ل ب ا ت عطري ولا اي ازاط فيقول في ف ب ر ا ت احفر احفر لقيت ج ث ة ش ا ب ت قتل في حرب سبعه وستين لسه بجسمه لسه بدمه لسه بعطره ربنا ح ف ظ جثته ح ف ظ دمه ح ف ظ ريحته ا ل ع ط ر ة بعد السنين ده ايه كلها واللي مات وهو رايح يشتري فستان لبنت ي ت ي م ة في ل د ه ف ر ح ة مات والعربي احصل في ه احد سا حسن ا ل خ ا ت م ة ربنا يديك كل ده ليه الراجل ده ربنا ادله حسن ا ل خ ا ت م ة ماذا لو ت أ خ ر قليلا اخر وقفه ل ن ا في ح ل ق ة ا ل ل ي ل ة لو ت أ خ ر ا ل ده كان ت أ خ ر يا ج م ا ع ة الراجل ده فرق م ص ص و ل على شبر الشبر ده ممكن ي... الشبر لو كان ا ت أ خ ر دقيقه لو كان تفضل لو كان ت ب ك ر ة ما تقوليش ب ك ر ة متدولش ا بعد س ا ع ة صاحبي بيقول لي ا ل ر ج ل عندهم في ا ل ج ا م ع ة قال ادعوه ادعوه ادعوه الام ب س ث ر ي بالاغاني على ط ر ف وابنه والادم ا بيبدا مبيصليش ا قال ب ك ر ة بيقول جيت ب ك ر ة لقيته مات م ت ض م ت ش عمر ت ماذا ن ش عمرك مفيش مكرة. ماذا لو ت أ خ ر ت ق ل ي ل ة كان ضاع كان مصيره انتهى كان خبراته م ل ك ة العذاب كان ت بقبره بقى جمري مولى اتحاسب ر ك ا ن على ذنب ذنب كان انتهى كان ت ن س ف كان الحبل اتقطع وضاع وانتهى وتهى كان خلاص قطره ت وفاته الشبر اللي هو لحقه د ا ممكن يكون درس انت هتحضره ممكن يكون صلاه ا ل ت ر و ي ح الليله مخشوع ممكن يكون خاتمه ا ل ق ر آ ن اللي انت هتختمها ده ايه ممكن يكون شريد ده هتسمعه ا ل ل ي ل ة ممكن يكون نقابك اللي هتقرر تلبسيه ا ل ل ي ل ة ممكن يكون ا ل م ع ص ي ة اللي انت هتقرر تسيبها والبنت اللي انت هتسيبها ممكن يكون ممكن اي م ع ص ي ة ممكن يكون اعتزال التمثيل ممكن يكون اعتزال الغناء ممكن يكون اعتزال التلحين ممكن يكون اعتزال المركز اللي مال حرام ممكن يكون تارك المحل اللي بيجيبها في النفوس حرام ي ك و ن ت ر ك تجارة بتاع اللبس اللي ا ل ب ن ان ت بتواليوه م م ك يكون اي معصيه ة تسبها ت ربنا سبحانه وتعالى اي طعم ا تتعملها ربنا سبحانه وتعالى لو ت أ خ ر قليل الشاب اللي كان ن ا ش م ع ح د الدعاء وتايب ومنطلق ل ل ه الله د ع ي ي ة ب ق و ا ل د ع ي ة بدأ ا ب ي ب ع د فالدعاء ي س أ ل عليه ق ا ل و ا ده بينتكس بيتصل بيه قاله انا جاي عم الشيخ انا راجع انا هرجع والله العظيم بيقول كل ف ت ر ة يتصل انا راجع انا راجع وياخر انا راجع في يوم اتصل و ب ي ق ا ل له روح المستشفى راح له المستشفى ل ا عنده انس بيقول اول ما دخلت على لقيته بيقول لي انا كنت عايز اجيله على رجليه جابني على وشي ا ت أ خ ر فرعون ا ت أ خ ر جا عند الموت بيقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به ا ت أ خ ر الان بعد ايه ب ع د ي ا ت أ خ ر صاحبنا صاحبنا وحبيبنا الله يرحمه اللي كان ت ع ا ل و ن ي ا م ل و ن ي الحرنسكي بتاع مواد الدنيه أ ن ا عايز اتوب أ ن ا عايز التزم ف ج أ ة لكم ب ي و ف لنبات م ا ت ازاي مات في حادثه عربيه م ت ازاي ا ت أ خ ر ا ت أ خ ر يا ج م ا ع ة يا ج م ا ع ة ماذا لو ت أ خ ر قليلا اوعى تتاخري يا تلحقيه ب ت ل ح ق ي ش لازم ا ل ل ي ل ة ناخد الشبر الشبر هيكون نقب الشبر هيكون انك ا ن ت خلاص هتسيبي اي ع ل ا ق ة م ح ر م ة و اي اختلاط الشبره هيكون انك, انك هتعتزل الافساد ا ل ش ب ر ة هيكون انك ه ت غ ا ر ا ل ق ن ا ة ا ل ف ض ا ئ ي ة ا ل م ف س د ة اللي انت بتطعن ب ه ا في كبد محمد بن عبد الله وفي كبد الاسلام ل ل نهار وعند ربنا زيك زي شارون وبوش بتحارب في الاسلام ا ل ش ب ر ة هيكون ده الشبر هيكون ايه الشبر هيكون توبتك ا ل خ ل ط ة ربنا الشبر هيكون ر ك ع ت ي ن التوب الي ه ن ن ز ل ن ص ل ي ه م دلوقتي الشبر هيكون ا ل ص ف ح ة ا ل ج د ي د ة مع ربنا الشبر هيكون لازم اللي لا كل واحد يقدم شبر لازم اللي لا يكون اعمل عمل صالح ابوس يد م ك ب و ك ي اتصل, اتصل بروحنا كلهم واتصل بيهم و ت ق ر ب اليهم وسلم عليهم اعمل ح ا ج ة اقطع لبسك بصحبه السوق خلاص قول انا توبت يا رب انا سبت يا رب ماذا لو ت أ خ ر قليلا كان كل ضلاع كان كل الرحمه دي ضاعت بس انت تيجي بس انت تيجي وانت هتشوفي هي هيعملك ل ايه بس انت تعال وشوف هيديك ايه يلي ا ل م س ك ي ن في حته شلن حقير وخايفين من اللي ه ي د ك و ا كنوز خزائن السموات كلها تعالوا متخفش ا ا يلي ا ل بيقعد قدامك عشرين الف شاب وبنت في ا ل ح ف ل ة ا ل غ ن ا ئ ي ة بتاعتك هيديك الاعظم والله العظيم في الدنيا والاخره يلي بيت سبتك سبب الفندق الملحرم م ا ا ي د ي ك ا ل أ ع ظ م و ا ل أ ب ر ك والله العظيم يلي بيت د و ل ا ث في أ ي م ع ص ي ة و ب ي دولاثه ا ي م ع ص ي ة ه ي د ي ك ا ل ل ي ا ل أ ع ظ م و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ك ب ر والله العظيم يلنتلس ي ن ا ي م ي ل يلنتلس الغافل يلنتلس اعد بس م ن ف س ك ملتزم و ا ن تلنت ملتزم و ل ا ح ا ج ة ه ي د ي ك ا ن ت ل ق يا ج م ا ع ة ا ت ر ك ونطلق ا ا ت ر ق ونطلقي ا خلاص رجالا ا ت ف ق ن ا رجالا خلاص يا ج م ا ع ة نرفع ابنا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اقبلنا اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب على بابك يا رب نجعلك يا رب يا رب ل ن ا يا رب يا رب احببناك اللهم والله يا رب اللهم إ ن ا نقسم أ ن ا نحبك اللهم إ ن ما عصيناك ج ر ا ة عليك ولكن غلبتنا ذنوبنا اللهم إ ن ا ل ل ه م انا تبنا إ ل ي ك ورجعنا إ ل ي ك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على الا نعود إ ل ى المعاصي أ ب د ا يا رب هل ي من ت و ب ة سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب اليك